ظفل النين فضه صد عليه محمد وع عليه آل محمد كماصديت عليه اللهيم ووع عليهم آل كل العالم إن حميل المجيد وبارك عليه محمد معآ آل محمد كما ضرت عليه اللهيم وع آ اللهم كل العالمين إن حميل المجيد ثم أما بعد لن طيل عليه لأننا نعلم لأن كل مشوم ولكن نقول لك علىسبيل الشرج لا تتح النفسك أجراء ותהא יבעת אל الله عليه وسلم על ירושלים ואינתא هذه במילהקי וסמתי פרוקה לא ימות ולמור ולעמלו לימותיה ולאדינקולו ללכ מן ארד אל ג'ננה כפר יפה ידה ועזבו של ידה נסרו בא אל סבגלה וישמע על ימי עפו ג'ננה ואם נג'נתך אבו ועזדה וג'נלה וחלק עליה אונס ולמא דוקרה במוסא סבדתך ועל ירושלים أنه واقف أمام الله عز وجل كبيراً وقيل أو قال يا رب خلقت عباداً للنار وخلقت عباداً للجنة فبماً؟ هذا سؤال السنكار مثلاً ولا فأناه؟ ما كان السنكاراً من موسى صلى الله عليه وسلم ولكن أراد الفهم نهاردة لقد تلاقي واحد مثلاً بس كده يضرب فيه فأنت عايز تأصل الموضوع أنت تضربه تعليماً ولا انتقاماً لأنك لو ضربت الولد انتقاماً ستقتنه أما إذا ضربته تعليماً فلن يلومك عليه أحد فإذا ربنا جبه على يوحي إلى موسى ويقول له يا موسى أرفع درعك لترى الشجرة التي أمامك يعني الكلام ده لأن النهاردة أنت مثلاً عندك مدربينك ومين جارك طيب إنت عايز تفتح شبك ولا تفتح حيطة تفتح شبك ما زاد عن الشباك ما ليش وزن. لماذا? لانه يفوقت عليك المصطحات. فقال له ارفع ترعك حتى اترى الشجر. فرفع. ثم رفع ثم رفع. فقال زد وارفع. فرفع الى هكذا. يعني القمامة السودة اللي قد حيشت. فشفت. فقال اترى الشجر. قال نعم. قال ما فايلة ما رفعه. قال لا شيء. كان يدفلي كده بس. قال اما من دخل النار عفان الله وإياكم فلا وزن له. يعني إيه كلام ده؟ يعني الجنة طيبة لتقبل إلا نفسه طيبة ولذلك اختص الله عز وجل بيها أخوان ومن أهم ما يميز الرجل حينما يريد أن يدخل الجنة أن يتابع نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يستحيث للرجل أن يدخل الجنة إلا عن طريق نبيه وهذا سابق فنبينا صلى الله عليه وسلم نعيش معه في تقارق المعدودة على هذه أمة المحمدية المرحومة هذه الامة النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة. وقال اطرر ان تكون يسيوس اهل الجنة فكفر الصحابة ثم ذرك الحديث فقال تتر مع اهل الجنة من هذه الامة. طبعا ممكن اخش الجنة بس مش عارف اخش الزين. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى احمد وغير عموبي ابن كعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الامة. في امور في الدنيا تبشر بها هذه الامة. وفي امور اخروية. هو لنحن قف معهم هارلا كيف تدخل الجنة? او كيف يكون عمل بخارصا لله عز وجل فتمتقي به الاجر فيقبل منك فتدخل الجنة. ان غالب الناس يخبرنا ويعمل العمل يظن انه لله وهو لغير الله. طبعا دخل علينا شعبان عمر ودخل الحمد لله وما هي الا, إلا ايام حتى يدخل علينا رمضان. صيامت به. سبعتاشر ساعة سيارة وحنخلصوهم الزي وهيجع علينا الليل وليل بصية وحيقول لك الصل بجزء وحيطول علينا ونشيخ هيواجد كبه طب المهار هيروح الزي ما احنا عزينا ضايع اليوم ويجي بيه عشان نستمتع نقول لك انتظر وتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم لأن الجنة تحتاج إلى صبب وتحتاج إلى محبة ولولا المحبة ما صارت ولولا الصبب ما دخلت الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل عنده الصدد وكان قبل الصبر المحبة طيب الإمام أحمد أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده من طريق روي بن كعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنات والنصر والتمكين طيب السنات كنتم خير أمة أخرجت للناس طيب والنصر نعم الله عز وجل وعد هذا الامة ان تنصر الله ينصره. والنصر حليف كدب الله لأغلبنه. انا ورسل لكم. طيب كل ذلك وضع للنبي صلى الله عليه وسلم مبضع عند الناس. حديث حسن. ثم قال له والتمكين. ما معنى التمكين? هل التمكين مقامة شرع الله عز وجل في الارض? الذين اتبكناهم? وهل التمكين في القلب? تمكين الدين. نقول لك يحتمل الامران. الامران يحتملهم النص. ولكن قبل التمكين في الارض لابد من التمكين الديني في القلب. بمعنى ايه? كما تنظر ان هذا الواقع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت مباشرة ارتد كثير من العرب. وكفر. ومسلم اعلن الحرب على استطيع. وكفر من كفر. لماذا? لم يتمكن الدين من قلبه. فالتمكين يكونوا بالقلب لإقابة الدين والشريعة وتعليم الناس أصول الدين ثم إقابة الدين الذين يمكنناهم في الأرض لأقاموا الصلاة لمدرك أن تصل إلى ما وصل إليه نبيك صلى الله عليه وسلم من مرحلة التربية وجاء الصلاة في رب النفوس على التمكين وعلى محبة الله عز وجل ثم بعد ذلك تطيب دينك ليه? لان رمضان ليه مش تجيل يا اخواننا مش تجيل عالحين فحيس نزيل الاختف اي مكان. رمضان عبادة مستقلة. كتب الله فيها الصيام في النهار مش عزاج. لا. ليغفر لك ذنبك. ويرفع قدرك. ويغسل حوفتك لانك صاحب ذنب. وصاحب الذنب لابد له من التوبة. والتوبة لا تخبل الا من قلب حي. واذا علم الله الحياة من القلب ساعده على ذلك. الفرق لينك ومين الراجل اللي عايز اضيع مهور رمضان ايه? انت منشغل في قراءة القرآن والذكر والتسبيح في رمضان عندك عادي. بس انت وقت حضرك. يعني شعبات فرصة ذهبية. عامل فيها منه. لقراءة القرآن. وللتفسيق. وتسمع الذكر. وتجي قبل الصلاة شوية. وتحتسب وتسبح. وريق الخطوة خدزها في القرآن معك. هم? وتهيأ درسك ان انت في شعر رمضان بس انت بفتك. حتى اذا دخل عليك رمضان ما عندكش مشكلة. لابت نبلى هاتي الساعة ثلاثة العصر ولا الساعة خمسة ولا يضيع النهار هكذا يضيع منك رمضان. لا. رمضان حرم بينك وبين نفسك. رمضان فرصة من ذهبية لمن احيا الليل. وقام النهار ووقف على حدود الله واذا قاتله احد او سابق قال اني مريء صائب. تشبط الاول من الحديث. ثم يقول الدبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيره وهي دي الكرسي أنا صايف زي اللي اسمه صايف طيب انت صايف زي اللي اسمه صايفة لكن صيام الناس يختلف منهم من صامع عن الطعام والشراب كما قال النبي صلى بنوبة صائمين ليس لهم من صيامه إلا الجوع والعطر وجاعد بقى تحت الشجرة وتجي حرب وعمك فلان ما عد عليك بالكيس مسكته وفلان عدت هالك مرات ونزلت عليك أختار المسلمين وأطلق لسان وأطلق البصر فأين السياف؟ لا! كف عليك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاهة. ولن يكف هذا إلا بتحديد النفس. وأنا أقف معك مع خصص مناخ. معاولة رد الله عنه كان له سياف. ركز. وهذا السياف يقال له العلاو ابن أبي الحكامل. طبعا تعرفني السياف فن يحصيش. مدائماً وأبداً جنب, جنب مولاه. قطع يقطع. قال فكننا جالسين ذات مرة. وإذا يدخل على معاوية رضي الله عنه. فقال يا أبي الرئيس. أما بلغت حديث عن أبي هريرة. يحدث به الناس من خارج. القصة. حديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية رضي الله عنه. ثلاثة. منفق ومجاهد ورجل يعني في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله. والمنفق في سبيل الله. والآخر الذي ايه? ها? علم العلم ولكن ليس في سبيل الله. تبدو لي ثلاثة على طوعاته من تقول الملائكة كذب إنما عملت العمل اللي قال فلان منفق قد قيل اسحبوه الى النور. فرما ذكر له الحديث اذا بنعاه يتيبكيه. وبلد دموعه اليحياتي ثم غشي عليه. تجيكت منه ثم افر. فاذا بالسياح ينظر. فبدالراج جيل كلمتين. ما يحركوش اي حد. من قسم على الحديثة للنهار. ايه المشكلة? المشكلة انك لا تنظر الى قلبك حينما تأتي بالعمل. لذلك السلام ممكن يكون رياء وصمعة. خير من الناس. او انا صايب عشان اقول لك فالله صايب. يا اخو حجي من صورنا النهاردة. عملنا كذا وخلينا كذا. يا اخو حجي اللي احنا صدناه. وصدناه. وحطيناه ان على شباك وهذا لا يزود. طبعا الحال بغيب اللحظة وهذا. وا وا وا, وا فعلنا كذا وكذا. لا. ننتظر دقيقة حتى نعلم كيف يكون العمل للاخرة. لان غالب الناس يخطط. بي ويخطط بين عمل الدنيا وعمل الاخرة. فإذا معاورني الله عنه ويستفير فقال صدق الله عز وجل فيهم وإن هذا الحديث حسن هؤلاء أقوام من خيرة الناس فكيف بمن دونهم ثم مسح وجهه وقال مصداق ذلك يقول الله عز وجل من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخص علي طب دي الشر الأول ثم ذكر قصة الأخرى ثم قال أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار ها. وحبطا ما صنعوا فيها وضاتل ما كانوا يعلنوا قال فإذا بالجميع من كان في المجلس يومك طب يمكن له لأن معاوية رجال الله عنه استحقر أن العمل يكون لله ثم تكلب النية وتكون رغير الله لذلك العلماء حتى في النية في الصيام نحن فيها قوال أقوال جميلة جدا وقال طويلة لكن أن تضاقف النهاردة مع العمل يكون العمل للاخرة? وكيف يكون بعيداً عن السمعة? عبد الله ابن عمر يدخل المسجد فإذا الرجل يركع. دي فالمشكلة? أبداً نحن يصلي. ولكنه يمكن ويعني صر. طيب يا خلد هذا موضوع موضوع قلبي. مش موضوع كده نظري. لا. إذا في القرآن ما نزل إلا لتدبر الناس. فإذا بعد ذلك عمر رضي الله عنه انتظر حتى أتم صلاة ثم ضربه في رجلي. قال هل صليت في بيتي? كفاك أن تفتل الناس بهذا. والله لست بأخفر منه. ولست صاحبت النبي مثلما صاحبنا. ها? ولكن والله كان يقرأ علينا القرآن. فكان أحدنا يرى طعم القرآن في قلبه ولا تربع عينه. فيكسر القلب فنذهب إلى بيوتنا كأننا يعني قسلنا بماء. عن المواجع كبكين وكين من في البيت. اما ان تأتي ودرائي في المسيء فهذا لا يمدد. كلمة صحيح وقال حقا والله. ما قال له جنغي ردال. ماذا قال له? قال انت جاي كده تعمل الكلمة دون الهما هكب. ومر ابن عمر رضي الله عنه على رجل اغشي عليه. طيب الريد عمل حيث? فسأل ماذا? ماذا واقع لهذا? قالوا اسمع القرآن يمشى عليه. فقال عجبا. القرآن ينترى لمن كان حياً. وجاء تسكيره وتبعزه. هذا يقرأ عليه القرآن فيمشى عليه. قال ايها الناس احملوا هذا الرجل على شدار العالم. حطوك على ما كنت كان ايه? يعني ثلاثة يعني ثلاثة قط اربعة قط وضعوه على الحرام. على العالم. ثم اقرأوا عليه القرآن. فان زقت فهذا مخشي عليه. وان لم يسقط فهذا مرائي. ثم ضربه وانزعف. لماذا؟ أقوام قوموا القلوب إلى الآخرة فوصلت قلوبهم إلى الله عز وجل أيها الأحباب رمضان لا يحتاج إلى كثرة كلام وشعبان أيضا يحتاج منه إلى استعداد والاستعداد لا يقول إلا بمحبة كيف تشتاق إلى عبادة الله عز وجل هو ده السؤال النهاردة غالب العباد بعيدا عن الله عز وجل يخلنا النهاردة احنا بمعاني في أمر الصلاة كلنا بجهر أخرين وفيش حد فينا عايز يجي صندر وكالتين ويجلس جنب العمون ويتذكر الذنوب والمعاصي ويستغفر الله عز وجل يحتسب مصف ساعة يفتح فيها المصحف ويبدأ خدمة جديدة ولكن كما قال ابن مسعود ليس هزا كهز الشعب إنما أن تقرأ تدقر لله عز وجل وتعلم بأن الله عز وجل يسجب عليك وفي بعد الآخر اسم هذا يقول بأن الراه عز وجل يوكل بك مدت ملك كلما قرأت القرآن وضع فمه على فمه حتى يتلقى القرآن فيحفظه ثم يخرج به ويدخل به الى الله عز وجل. القرآن حق. والصيام حق. والجنة حق. والنار حق. ومحمد الحق. ما قال عمر رضي الله عنه. فمن فرط في شيء منها فرط في جنب الله فلا يرمنه الا نفسه. اسأل الله العظيم على العرش العظيم. ان يغفل ذروبنا واصلافنا في الامرنا. ونتم علينا هذه العبادة الطيبة. باليمن والبركات. ونبلغنا ورحمة الله اللهم بدينا رمضان اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا واخر لمن ورعنا ومن علمنا ولمن كان له حق وفق علينا ولمن كان سبب في اجتماعينا هذا اقول بخولي هذا واستغفر الله لي ولكم احسن الله ليه.